بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فالأزال حديث موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات حول القراءة في هذا التفسير المبارك وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ العلامه عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تبارك وتعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين اي له الوجاهة والجاه العظيم في الدنيا والآخرة عند الخلق ومع ذلك فهو عند الله من المقربين الذين هم أقرب الخلائق إلى الله وأعلىهم درجة وهذا بشارة لا يشبهها شيء من البشارات ومن تمام هذه البشارة أنه يكلم الناس في المهد فيكون تكليمه آية من آيات الله ورحمة منه بأمه وبالخلق وكذلك يكلمهم كهلا أي في حال كهولته وهذا تكليم النبوة والدعوة والأرشاد فكلامه في المهج فيه آيات وبراهين على صدقه ونبوته وبراءة امه مما يظن بها من الظنون السيئة وكلامه في كهولته فيه نفعه العظيم للخلق وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في وحيه وتبليغ دينه وشرعه نعم هذا كلام صيد يعني ما الآية في تكليمي في الكاهل في المهد معروف إن تدل على صدق الموته لأنه لا يتكلم في المهدي إلا ذلك فهو مؤيد قال سبحانه وتعالى قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا فكلامه سبحانه وتعالى كلامه عليه السلام في المهدي يدل على آية عظيمة أما في كون يتكلم كهلا فهذا كون يتكلم لكن ما الآية الموجودة في كلامه كهلا أنه يتكلم كلاما هو كلام ارشادي نبي كلام توجيهي نبي فيكون كلامه كهلا قد وثقه كلامه مهدا فلا ينبغي ان يكذب كهلا لانه كان ايه حال كلامه مهدا فلو تكلم في المهد على غي... على خلاف ما هو كائن وقائم فإن ذلك يدل على اصطفاء خاص وعلى اجتباء خاص فلا ينبغي ان يكذب اذا تكلم إيه؟ إذا تكلم كهلا بالنبوة والرساله وأنه, يق وانه يقول اني رسول رب العالمين يبقى هذا دليل على هذا نعم ومع ذلك فهو من الصالحين الذين أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه وألسنتهم بالثناء عليه وذكره وجوارحهم بطاعته وخدمته نعم فالصلاح يتناول صلاح القلب وصلاح اللسان وصلاح الجوارح أما صلاح القلب فبمعرفته وحبه سبحانه وتعالى وأما صلاح الألسن فبالثناء عليه سبحانه وتعالى وذكره وهذا أعظم أنواع العبودية أن يثني العبد على ربه وأن يعرف الطريقة إلى ذلك ولهذا كان النبي كثير السناء على, على الله عز وجل وكان ذلك ديدا الانبياء الثناء عليه سبحانه وتعالى انت ترى يونس وهو في بطن الحوت يثني على ربه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ثم الصلاح في الجوارح وهو توظيف الجوارح حيث أمرها الله سبحانه وتعالى أمرها الشارع يبقى الصلاح قاعدته تتناول القلب واللسان والجوارح القلب واللسان والجوارح والتلازم حاصل بين هذا جميعا فالذين يقولون الإيمان في القلب وأم حاج القلب وربنا رب قلوب ولا يعملون يقول أنتم لستم صالحين أنتم لستم صالحين ولو كانت القلوب سليمه صحيحة لدى ذلك إلى جوارح سليمه صحيحة صالحة و إلى ألسن كذلك فكل إناء بما فيه ينضح وعلى حسب ما يكون في القلب يكون في الجوارح وعلى الألسن نعم قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسي بشر وهذا من الأمور المستغربة قال كذلك كذلك الله يخلق ما يشاء ليعلم العباد أنه على كل شيء قدير وأنه لا ممانع لإرادته إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر كما قال زكريا أن يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرا وقد بلغت من الكبر عثي هذا استفسار وليس اعتراضا فهم يعلمون أن الله سبحانه قادم على كل شيء كيف يكون يعني ولد ولم يمسسني بشر؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء ويعلمه الكتاب أي جنس الكتب السابقة والحكم بين الناس ويعطيه النبوة ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل ويؤيده بالآيات البينات والأدلة القاهرة حيث قال أني قد جئتكم بآية من ربكم تدلكم أني رسول الله حقا نعم هذا هو الصفاء الله عز وجل لأنبياء ورسله وتأييد الله عز وجل لهم وتربيته الخاصة لأنبياء ورسله وإجراء الآيات الدالة على صفحه انظر إلى فضيلة عيسى عليه السلام فإنما نقول في عيسى ما لم تقوله النصارى في عيسى. فالنصارى ما يقولون في عيسى مثل ما يقول المسلمون في عيسى وقولنا في عيسى قول حق ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيهمصرون ومن انكر شيئا من فضيله عيسى التي ذكر القران كان مكذبا بالقران شوف عيسى عليه السلام يثني الله عليه واحد ان الله يبشر في بكلمه منه اضافه الكلمه الى الله عز وجل لاضافه تشريف اسمه المسيح عيسى بن مريم تسمية الله له وجيها في الدنيا وجيها في الآخرة من المقربين يكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين كل هذا من فضائل عيسى عليه السلام كذلك فيما يتعلق بالنبوة والبلاغ يعلمه الكتابة والشكمة فذل على ان البلاغ يحتاج إلى علم وأن من ادعى أن الدعوة بلا علم تصلح بأي اسلوب هذا جاهل فالدعوه إلى الله سبحانه وتعالى قائمة على البصير قل هذا السبيل أدعو إلى الله على بصيره داعية بلا علم كيف تكون داعية تضر أكثر مما تنفع وتفسد أكثر مما تصلح الدعوة قائمة على العلم الدعوة إلى أي شيء قائمة على العلم بما تدعو إليه ويعلمه الكتاب والحكمة كما قال سبحانه وتعالى عن رسولنا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والشكمة ويذكيه وقال سبحانه وتعالى سبح الله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز ال... يسبح ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي في الأمين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في الباب المبين فالدعوات تقوم على العلم لا تقوم على الجهل ولا على العصبية ولا على التقليد الدعوة دعوة الحق سواء في فرض أو في جماعة لابد أن تقوم على العلم وعلى سياق الأدلة على ما يدعو إليه الإنسان دعوت إلى شيء قلت هذا واجب فلا بد من الدليل قلت هذا مستحب بد من الدليل تعارض الأمران عندك واجب أو مستحب فانظر كيف تجمع وهذا أيضا علم علم بالأدلة وبما يحصل به من قواعد علم بالقواعد التي يحصل بها الترجيح إذا كان واجبا أو مستحبا هذه دعوة الحق دعوة الحق قائمة على ساق الدليل دعوة الحق لا تعرف عصبية ولا تقليدا فرق بين عامي وبين داعيه بين عامي وبين عالم أما العامي فإنه يسأل أهل الذكر وحسبه ان يعمل بكلامه وان يمتثل ما يقولون قط اما الداعيه اما العالم فانه لا يسوغ له ان يتكلم هذا حلال وهذا حرام هذا واجب وهذا مستحب هذا صحيح وهذا فاسد الا بعلم الا بدليل ولا بد من استعراض هذه الادله اذا اراد ان في مساله لا بد اذا كانت مساله خلافيه يذكر الخلاف ويذكر الاقوال ويرجح بينها اما السير على قول واحد والتمذهب والتعصب لواحد لا يخرج عن كلامه فهذه جاهلية ولو كان هذا المتعصب له المتعصب له ابو بكر او عمر أو عثمان فانه لا يجوز لطالب العلم أن يقلد واحدا في دينه ابدا سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا في الصحابه ونقول هذا في الائمه الكبار العظام الذين ملوا الدنيا علما وكانوا على النهج الاقوم شافعي واحمد ومالك شيخ الاسلام كل هؤلاء لا تقلدهم في دينك انتفع بهم وانظر ماذا قال القوم فما وافق الحق فخذ به وما عارض الحق فطرحه كائنا من كان ولا يعارض هذا إلا من أكلت الحزبية قلبه وصارت في دمه فلم يعد ينظر إلا بقول شيخه أو طائفته بيس ما يتربى على هذا يجرؤ أن يعارض الائمه الأربعة وأن يخالف أئمة الأربعة في مسألة ولا يجرؤ قط أن ينوه بمخالفة شيخه ويظن أنه لو نوها لا أنه يصرح لو نوه فانه يهدم عروش دعوة شيخ فأيما شيخ رب على هذا فبيثة التربية وأيما طالب رب على هذا فبيثة التربية هذه الحزبية البغيضة التي آكلت قلوب كثير من الشباب وكل يزعي وطن بليلة وكل يزعم شيخا يأخذ أقواله ولا يخرج عن أقواله وعادت المذهبية الفكرية وليست الفقهية عادت المذهبية الفكرية تضرب بأطنوابها في أوساط الشباب ولاء وبراء على أشخاص حق وباطل بما يقوله الأشخاص فلان معنا فلان علينا بما يمزح به شيخك أو يخالف فيه شيخك مخالفة لازمها الانتقاص دائما إن خالفت أحدا قالوا أنت تسبر إن بينت خطرا قالوا أنت ترد عليه إن أوضحت سبيلا قالوا أنت تكرهه سبحان الله فكيف يظهر الحق وعلى ما لا يقال هذا في الشافعي وأحمد ومالك على ما لا يقال هذا في الصحابة نحن ما زلنا نذكر أقوالا من شيخ الإسلام خرج بها عن أيمة الأربعة وما عاد أحد قط شيخ الإسلام وإن ابتلي أيضا رحمه الله تعالى في عصره من متعصبة المذاهب الذين يوشون به دائما إلى السلطان حتى سجن بهذا بسبب هذا التعصب وألفقوا به التهم وظنوا أنه بذلك ينتقص الائمه ووالله إنه لبراء من ذلك لبراء من ذلك فالدعوة لابد أن تقوم على ساق الدليل أي مساله إنسى هذا قول من ولكن دليله ماذا قول الشافعي قد تنصره الان قول احمد قد تنصره غدا لا لأنك تنصر احمد والشافعي وانما تنصر قولا ظهر دليله وظهر الحق فيه اما أن يكون المقياس الحق والباطل اشخص سبحان الله هذه شذبيه بغيضه ينبغي ان نحضرها ولا نتربى عليها ولا نوالي ونعادي من اجلها سمه اهل الحق سمه أهل الحق انهم يتبعون الحق من اي قائل الله ايا كان اسمه ايا كان بلده ايا كان جنسه اي واحد ولو سدك واحد واخرج كتابا ينتقدك فيه لا ينبغي ان تقطع هذا الكتاب دون ان تقراه ولو قال على غلاف الكتاب الرد على فلان الضال المضل لا تتسرع وافتح الكتاب وانظر ما فيه انظر ما في هذا الكتاب اهو حق فيقبل او باطل فيرد ولو كان فيه بدلا من ان ترى اليوم كتبا قد تخرج في الرد على فلان وعلان فتقطع وترد بمجرد انها رد على فلان ولو خرج في الكتب في الرد على الحنابلة أو الشافعية لقبلت ولا درست طيب ننظر ما في هذه الكتب ايا كان لو كتبها يهودي لو يهودي يرد ننظر هل يرد بحق أم لا فأخذ ما في هذه الكتب من حق وتطرح ما فيها من باطل فالباطل أينما كان من أي أحد كان مردود والحق أينما كان من اي احد كان مقبول تربى على هذه القاعدة ترتب على قاعده قبول الحق ورد الباطل يرد النظر عن القائل بذلك يقبل الحق من اي قائل به ويرد على الباطل من اي قائل له هكذا رب الائمه اتباعهم على الانصاف ورب النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب على هذا الانصاف والحق مقبول وانظر إلى القرآن هل القرآن تجن على اليهود حينما ذكر اقوالهم هل افتر على اليهود فنسب إليهم ما, ما لم يقول ثم, ثم صار يرد على اليهود فيما نسباه لي وليس من قولهم حاشاه سبحانه قالت اليهود يد الله مغلول هذا قول اليهود ولا هذا افتراء هذا قول اليهود طيب قول اليهود لما قالوا يد الله مغلولة رد على هذا القول ولا قي لا ترد على هذا قالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعن بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فتحقيق مقالة اهل الباطل حد حقيقها ثم رد عليه بالادله فالدعوة في فرد أو شخص أو جماعة لا ينبغي أن تتعرى عن العلم أبدا دعوة القائمه على العلم هي دعوة الحق دعوة القائمه على صاق الدليل هي دعوة الحق شوف في كل نبي من الأنبياء ترى العلم, العلم. ويعلمهم ويزكيهم يتلو عليهم هذا هو الالتقاء. تلاوة نفضية وحكمية علم تذكية هذه أصول دعوة الحق وصول دعوة الحق إنما جهل عصبية تقليد ظن ثب افتراء كذب يقسم الواحد على الكذب ويعلم أنه كذب ويقسم هذه دعوة لي هذه دعوة تبرير لكلام شيخك ولو على حساب النص والله لو على حساب النص لو يلزم رد النص من أجل أن يبقى قول شيخي نرد النص لكن كل المثالة نحن احنا نقول نحن لا نرد النص وما والله الشيخ لا يقفى عليه النص أكيد عنده ردود الشيخ كذا قوله هو الأسلم نعم ويعلمه الكتاب والحكمة نعم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بيات من ربكم إلى آخره يبا إذن دعوة الحق تقوم على ساق الدليل ساق الدليل إن اثبت شيئا فما دليك. إن شيئا فما دليلك. الله سميع بصير دليلك الله لا تأخذ سنة ولا نوم دليلك الله ليس بجاهل فتصف الله بهذه الصفة المنفية ليس بجاهل طيب قل علام الغيوب لا لا نثبت انما ننفي فنحن نثني على الله بالنفي المحض لا نثني عليه بالثناء بالاثبات وإنما نثني عليه بالثناء المحض بدلا من ان نقول هو علام الغيوب عالم الغيب والشهاده نقول ليس بجاهل ليس بجاهل ليس باعما ليس اصم ليس أبكم ما الدليل قال النبي هذا طريقه القرآن هذا نعم وذلك اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير سأنفق فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه وهو ممسوح العينين الذي فقد بصره وعينيه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبعكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك المذكور لايه لكم ان كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراه فايده الله بشمسين من الايات والبراهين والخوارق المستغربه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 فعلم بذلك انه رسول الله وان ما جاء به حق لا ريب فيه فعلامه صدق الرسول انه لا يخالف ما جاء به من سبقه من اصول الدين ولهذا اتى القران يثبت ما جاء في الكتب السابقه فهو مصدق لما سبق ومهيمن عليها فعلامة صدق الرسل أنه لا يكذب بعضهم بعض ولهذا ما جاء نصراني او يهودي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت كذبت ما في الطوران او أنت كذبت ما في القرآن بل كل ما جاء في الطوران والإنجيل من حق جاء به القرآن جاء به القرآن هذا في أصول الديانة لا في فروع الشريعة التي قد يختص بها نبي عن نبي وهذا في نسخ الأحكام أما الاخبار فلا نسخ فيها وهذا المراد أن كل رسول يصدق ما طبق من جهة الأخبار ما في تكذيب أبدا وهذا دليل صدق الرسول ليه؟ لأنه كيف عرف ما كان عليه من قبله النبي عرف ما كان عليه عيسى وموسى وإبراهيم ونوح من يعلم واحد ما قالوا كيف فلان ابن فلان علمه كيف وكيف وكيف وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دليل صدق الرسول أنه لا يكذب من رسولا من قبل فالإخبار عما أرسل به الرسل أرسل به الله عز وجل الرسل السابقين ولا تعارض ولا خلاف دليل صدق الرسول هذا في الرسالة رسالة الأنبياء وما تفرع عن رساله الانبياء مما يبلغه اثباع الانبياء فدليل صدق الداعي ايضا الا يخالف من سبق ومن سبقه من اهل السنه والجماعه فدليل صدقه انه يقول بما قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول بما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاذا ثبت خلاف ذلك يبقى نرد هذا إن كان على وجه الخطأ تب إن قعد لذلك نرده ردا واحدا ونقول هذا على الباطل لا تتبعوه كالفرق التي ظارت في جسد الأمة كذبت ما جاء به الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى نرد هذا يبقى هذا الشرط يا أخواني وتصديق من سبق من أهل الحق هذا موجود في الرسالة اصلا وموجود في الرسالة فرعا ولهذا لا تجد خلافا بين ما قاله الشيخ الثنبوي وبين ما قاله احمد ولا بين ما قاله أحمد وما قاله البخاري ولا بين ما قاله البخاري واحمد وما قاله ابو بكر وعمر واحد اهل السنه والجماعه دعوتهم واحد اختلفت العصور تباينت تباعدت الاقطار اللي تسمعه من سني هنا على المنهج تسمعه من سني في الصين على المنهج لكن انت اليوم بتلاقي البلد الوحيدة فيها قول اثنين وثلاثة وعشرة في المنهج والفكر لا في القضايا الفرعية ده راجع ليه علامة اذا صدق الداعية ان يوافق ما كان عليه من صدق من اهل الحق لا لاجل هذا انت بعرض كلامك او كلام اي داعي علي ايه على منهج اهل السنة والجماعة فما وافق فيها سنة والجماعة قبل ما خالف خلاص امر الدك يبقى كما كان من أدلة صدق الرسول الذي يأتي موافقة من سبقه من الرسل لأن موافقة الحق حق اصلا كذلك كان موافقة الدعاء إلى منهج الرسل كان موافقتهم لرسولهم وكان موافقتهم لجماعتهم كذلك دليل صدق يبقى انتبه ما يقال في الرسالة أصلا يتنذل كثير منه على الرسالة فرعا يبقى علامة الحق نعرف كلامك على كتابة الصن علامة الحق نعرف كلامك على من صلاة احنا لنا جماعة خلوانا انتهت تأسيسها منذ أن جاء نبي صلى الله عليه وسلم فمن كان على الحق كان تابع لهذه هذه الجماعة عندنا عمل جماعي وعندنا جماعة ننضم إليها وعندنا أهل حق نرجع لأقوالهم جماعة النبي وصحابته، هذه جماعة الحق وعندنا عمل جماعي في سياسة في دعوة في عمل احنا بنا جماعة نحن عندنا جماعة والحمد لله عندنا جماعة والله الحمد والمن نترسل خطار ما قانون قوله ما نفونا فيه هذا علامة الحق وامارة الصدق نحن ما لنا جماعة ثانية وكل احد يحدث جماعة غير هذه الجماعة فهي جماعة بدعة تقول بقى اصلها من باب التقريب من باب يعني كذا التنزيل مهما بتخبوكش برضو عن جماعة اهل الحق كل هذا لا لا لا, لا, لا. جماعة الحق واحدة خلاص انتهت الجماعة كلهم في نار الا واحدة من يا رسول الله قال الجماعة جماعة انتهت فلحن لنا جماعة ولنا امير ومرجعية مرجع الىها سابقون الاولون من المواجدين والانصار والذين اتبعون باحسان رضي الله عنه ورضوا عنه فما جماعتك ومن اميرك وما اسم جماعتك جماعة المسلمين جماعه اهل السنه والجماعه قائدها مرجعها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها المسلمون الموصوفون باهل السنة والجماعه باهل الاثر باهل الحديث باهل كذا كلها اوصاف حق ان شاء الله بالسلفيين كلها اوصاف حق باذن الله لكن دون تعصب هذه الاوصاف انا سلفي وانت اثري انا اثري وانت سني انت سني وان جماعي نحن جماعي السلف وانت جماعي ال الاطر وانت جماعích الحق وانت جماعي لا لا لا لا هذه اوساط للسائرين الى الله عز وجل فمن صار على الله عز وجل على confiance الصحيح كان على السن وكان على الجماع وكان على الآخر وكان على كذا اوساط لكن ان تتعثر لوصف دون وصف وتنافح تكون كل قضيالك انك انت ثلاثي والثاني إخوان فما هي الاشكال يعني هو الإخوان يعني وإحنا مش إخوة برضو الوصف في ذاته الذي تعصب إليه إيه هترد وصف هذا على ذاك طيب هو اخوان إيه يعني فيه الإخوان مالش الأعداء قال الإخوان طيب دعوه دعوة الحق فمن حيث هو وصف نتجاذبه كل واحد ياخذ وصف وينافع عليه دون النظر الى المنهج لا انما اهل الحق يوصفون بهذا بانهم السلفيون بانهم اهل السنه والجماعه بانهم آه اهل الحق بانهم اهل الاجتماع بانهم كذا ماشي على العين والراس هذه أوصاف حق ولهذا فرق بين هذه الاوصاف الحق حين تطلق في بضابط الحق وبين أن تتحول هذه الأوصاف إلى عصبيات يقسم على أساسها المسلمون لا نحن المسلمون المؤمنون عباد الله ثم يوصف هؤلاء المسلمون به انهم على الحق بأنهم على السنة لأن الإسلام جاء بالسنة وجاء بالحق وجاء فلا تعاف فنحن لا نريد خصخصة لهذه الأوصاف تطلق على جماعه بلد او على جماعه يكونها قائد فالحمد لله جماعتنا كونت الحمد لله منذ ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم بانزل عليه اقرا وامر النبي يا ايها المدات جماعتنا موجوده والحمد لله واقع العمل العقدي موجود والله الحمد من اي حاجه موجوده عندنا اي سؤال تعال عند هذه الجماعه باذن الله قائدها معصوم اميرها معصوم هو نبي رسول هذه الأمة ليه تجعل جماعتك تتبع على رجل يصيب ويخطئ ليه ليه تجعل جماعتك تابعة ليه تجعل اتباعك ليه لها على أصول عشرين ولا أصول عشرى ولا أصول فتة ولا أصول سبعة ومزقنا المسلمين وأوغرنا الصدور واختلقنا ووضع وضع بدور العدوة بيننا دون داعي دون داعي جماعات من الذي أثثتها في أي عصر كلها جماعات في القرن في نصف القرن الرابع عشر. قال ومين الجماعه اللي من القرن الأول دي فين هذه الجماعات المؤسسة نصف القرن ال عشر. وما دي هذه الجماعه فين رايح بعد دي الجماعه فين راح دي الجماعه انت جماعتك مؤسسه في نصف القرن ال عشر وانت بعديه بشويه وهذا وهذا وانت مؤسسك زيد وانت مؤسسك عمرو وانت مؤسسك احمد وانت مؤسسك ابراهيم ألا فمجراحة الحق هذه فيما راح اصولها موجودة ولا معدوما تركوا شيئا مدينوه تركوا لبسا وغموضا ما اوضحوه ما نحن نوضحه لا يا اخي لا عصرك يختلف عن الوصول السابقه ولا كذا ولا ثلاثية مناج وعصرية موجهه ولا لا, لا لا لا لا نحن واجب بمناج الثلاث وندعو من اجسره والحمد لله عرفنا من اجسره كيف نتعامل مع كل طبقات البشر مع الحكام بنتعامل احسن ما يكون انه بدأ عيبه في التعامل بيننا وبين الحكام سألن الحكام الى منا مع اليهود والنصارى مع المجوس والمشركين مع ابليس نعرف كيف نتعامل مع ابليس تركنا من على المحجر البيضاء والله الحمد لله ايه اللي احنا عاوزينه ف... تبقى في فرنسا كيف تدعو تبقى في امريكا كيف تدعو تبقى في مصر كيف تدعو مع اي احد على وجه الارض تركك النبي على المحجه البيضاء ايو اتشك في هذا لو شككت ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وشيء من ديني غامض فهذا رأس الضلال لا والله لا اعتقاد ولا عمل ولا دعوة ولا اي شيء وما لي قضيه ان تتعرف على هذا النبي القضيه ان تتعرف على هذا المنجل. ولن تعرف هذا المنهج من خلال حزبيه انما ستعرف حزبيتك اه وما تدعي حزبي. انما المنهج تعرفه من غير حزبيه هذا مستحيل هذا مستحيل نعم فاذا مما يدل على صدق الرسل انهم لا يكذب بعضهم بعضا بل جاء كل واحد يطابق الآخر وإلى عادنا قوم ماذا قال اعبدوا الله ما لكم من اله غيري طيب والى ثمود اخا صلحا ماذا قال اعبدوا الله ما أعبد لكم من غير. طيب الله احد صمد فرد سميع بصير يدعى في شريعه دون ولا في جميع الشرائع في جميع الشرائع كذلك اهل الحق يا اخوان احنا والله يا اخوان الشيخ ابن باب رحمه الله تعالى بل المشايخ يفتون بشيء وهذا يفتي بشيء اخر وهذا يخالفهم وهذا يوافقهم ولكن دعوه واحده دعوة واحدة ادى بلد كامله فيها فيها اما عظام ودروس وكتب وطلاب ابن باز ابن عثيمين الفوزان ابن ابراهيم الغبيان عبد الرزاق عفيفي مشايخ لو جاز التفرق والتعصب لاحد فكل واحد ضلع ركن لو انت ثبت إليه لو انت بتبع عبد الرزاق عفيفي اش ابن باز لا معادك احد انك كنت تبع عبد الرزاق عفيفي ضلع ما حدش هيقولك ان تتبع رجلا جاهلا لا والله ومع ذلك سبحان الله سبحان الله والله ما كانت قط والله ما سمعنا عنها ابدا والله ما سمعناه ان الناس اللي عند نباجي خلفوا الناس اللي عند عبد الرزاق عفيفي وخرف الناس اللي عند الغبيان الناس اللي عند الفوزان واحد منهجيه واحده هذا اكبر دليل على نوم على الحق كن ده ينزل على الركبتين بينزل على الاذين هذا مساله فرعيه لا اشكاله فيه لكن دعوه الحق هو دعوة الحق ونفسه حزبية الحزبيه والاجتماع على قول واحد اه هاتوا مثلا ما نيجي نقول قضايا الجهاد اسمع لو سمعت واحد اعرف ان فيه كربون مطبوع الوصول واحدة قضايا الايمان لو سمعت واحد اعرف ان فيه كربون مطبوع ليه يا اخواني مجلس بتعصى بعضهم لبعض لا لان الجميع يأخدوا منهجه من الكتاب والسنة بفهم السلف سلطة بصوت ده يصرح السنة الخلائي يبدأ عنده النكائي يبدأ عنده البرباري يبدأ عنده كده كله دعوة واحد ولهذا شوف هذه الكتب لا اختلاف بينها في تأصيل هذه الشريعة ووضع المنهج خضائر المنهج ما خلاف ابدا أنت ترى واحد إنما الفروع ماشي هذا قد يحصل عند هذا يعني ترجيح القول على ترجيح القول وما لحنا عندنا مليون حاجة ليه سبحان الله مليون حاجة عندنا بع أننا لنبلغ قدر هؤلاء ولا يعني أي شيء يعني تقربنا قررنا الله فبحبهم لكن علم هؤلاء علم غدير جدا ولكن ما في ابدا ما في اختلاف ولا في شيء سمعتم انتم في حياتكم ان عند الشيخ المعرفين جماعه خالد الشيخ باز الشيخ النبات جماعه خالد الفوزان عمركم في حياتكم سمعتم ان لما طلع برد ان لما طلع هؤلاء الذين لوثتهم بها الحزبيه فصاروا ياخذون من هذا ومن ذاك وكذا ويخرجون المناهج المشبوهة عارضوا بها المشايخ الكبار وكان الناس على كلمة سواء واحدة دعوة الحق الا ما هذا يمدح ابن لازم وهذا يمدح الظواري وهذا يمدح الإخوان وهذا يجعل عمده كلام الموجود والآخر يجعل عمده كلام البنة خلاص خرمت المسألة وصار هذا إنما دعوة الحق القائمة على الدليل على فاق الدليل الحمد لله دعوة لا خلاف بينها ابدا خلف ازاي الاصول الاصول موجوده واحده الوصول لك أب ترجع اليه ابدا مات ابن ما تجنب ما خلف ابن عثيمين من جهتي المنهج والفكر هو هو نفس الكلام ما راينا خلافا مع ان كل واحد ما انا قلت لكم ضلع وقن من اركان العلم يعني لو قال هلوم لي لقال أكثر الطلاب سمعا وطاعا ولماذا هلوموا إلينا هلوموا إلينا إننا لا عندنا إن علم ولا عندنا فقه ونحن نعيش ما ندري دايما الطالب يجيولك أنا في الطرار أنا احتر احتار لأن شيخك محتار أصلا هو أنت يجدك الاستقرار من من أين تجد الاستقرار هو نفسه محتار هو نفسه محتار هتستقر أنت هو نفسه محتار لأنه ما ربك على غصور إنما ربك على الشدود رباك على الشدود قول من هنا وقول من هنا وقول من هنا ما فيش كتاب يعلمك انت وهو أصلا ما في مرجعيه لك ولا له ليه لا تعود مع معداء لهذا لو ربضنا على شيخك ما عندك علم ترد عليه إنما تقول يصب بشيخ لأنك مقلد بشيخك لست متبعا له بدليل لست متبعا له بدليل ولو كنت متابع له بدليل حتى لو رجع شيخك ستبقى على الزليل لأنك تابع للزليل فكثر الجلس والحلق وكثر الأتباع هنا كل واحد له كذا وكل واحد له جماعة وكل واحد له طيفة وكل واحد ولد كل واحد ولد شيخ طيب لماذا ما كان هذا عند هؤلاء طيب ما الشيخ مقبل في اليمن معلش أنا بوضح لكم بأمور يعني كل مرة بنذكر شدة زيادة كذا عاش الشيخ مقبل في اليمن وعاش الشيخ الالباني في الاردن وده لو منهج حديث وده لو منهج عقد في فقه يختلف المشايخ تعرفون فتاوى ابن بات تخالف فتاوى الالباني تخالف فتاوى خالد هذا الخلاف كان فين في الفروع اسال ابن بات عن خروج على الحكام واسال ابن عثيمين واسال الالباني واسال مقبل اسال عن العمليات الانتحاريه ابن باز ومقبل والالباني وهؤلاء يلا اسأل اسأل عن حكم الاسلام في الاضرابات والاعتصامات والمظاهرات اسأل الالباني هنا في الاردن وثل مقبل في اليمن وثل ابن باز في السعودية طلعتم يا اخوان على خلاف هذه المسائل ها؟ طيب ليه لان الوصول واحده وصول المنهج واحدة الاجتماع على المنهج واحد واحد إنما نحن مصادر الاستدلال عندنا فيها خلل منهج التلقي به غبش طريقته التربية والتعلم تحتاج إلى مراجعة إعادة أوراق بتربع عليه تعلم إزاي تعلم إزاي على أي طريقة طريقتك أنت فهمك أنت فكرك أنت لا إحنا عايزين الكتاب يفصل بيننا وبينك لا حجة بيننا وبينكم إلا بالكتاب إلا بجماعتنا إلا بقدوتنا إلا برسولنا خلاص ما تفتح مثلا كتب السنة زي شرح اعتقاد وصول, وصول اعتقاد على سنة الجماعة لللكاء السنة الخلال عبد الله بن أحمد للبرباري للصابوني للإسماعيلي كتر أوي والله يا جماعة والله كتر قوي. اكثر من ان تحصيهم فالتموت ولم تستوعب كتب ايال السنة والجماعة قراءة واضطراعا وفاما وكل حدثنا اخبارنا حدثنا اخبارنا حدثنا اخبارنا اطرق كل هذا كل هؤلاء كنت تقولي الشيخ فلان انا ماشي وراه كده هو ماشي مجرد طرزان شايل تلاحق وراه وخلاص اللي يقوله تدافع عنه بس بدون حدثنا واخبارنا بدون ده موجود عند البرهاري او موجود عند اللتاي او موجود عند القلال او موجود عند الصبوري ارجع ارجع انت لسه فؤول الطريق ارجع الى حضيرة السنة هؤلاء احنا اهل سنه اهل جماعة ما احنا برضو سلفيون شارطوا سيمتوا اهل الحق زي ما قلنا في هذه الايه سيمتوا اهل الحق لا يخالفون اهل الحق كيف نعرف منهج أهل الحق وراء كتبنا وراء كتبنا التي اصلت ودونت ما ذكره الخلال ماثورا ما ذكره ابن أبي عاصم ما ذكره ابن بطة ما ذكره ما شاء الله ما شاء الله في منهج على وجه الأرض عليه ادله وبرائم زي منهج فين كتب المعتزله فين كتب الأشعرى فين كتب هؤلاء فين دون إنما تطرق هذا المنهج وتخالف هذا المنهج بأي دعوه بأي حجة يعني فإذا هنا ومصدقا لما بين يدي من التوراه منهج رباني لدى جميع الأنبياء لهذا أول كلمة قالها ورق للنبي أليه يا اخواني هذا الناموس الذي على موسى فماش على عيسى له أولا ربطوا بنبي ولأن الطورة هي اصل على طول دنا موسى الذي أنزل الله على موسى ثم استدل له بما, بما عند موسى وبما عند عيسى وبما عند كذا ليتني يكونوا حيا إذ يخرجك قومك قال ومخرجيهم قال نعم إنه لم يات رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي يبقى ربط شرعي وربتم كوني ربت شرعي ده النموس الذي أنزل على موسى ربت كوني استعد استعد ستؤذى استعد ستخرج استعد ستطرق استعد ستسب استعد ستتعرض للقتل استعد يبقى استدلال شرعي هذا النموس الذي أنزل على موسى استدلال كوني ليتني اكون في لي آآ آآ ليتني أكون حينا اذ يخرجك قومه يبقى دعوه الرسل لا تعارض بينها ودعوه اهل السنه والجماعه لا تعارض بينها وهؤلاء ابائي فاثيري بمثلهم اذا جمعتنا جرير المجامع يا الواحد يكفي بس نبقى قاعد بيتكلم بكلام العمه الكبارده يكفي يا اخي بدل ما تقعد مشبوه انا زي اللي واحد في خفاء انت تبع مين والله مش رايح حد لا انت تبع واحد قول انا خايف اقول طب خف تبع واحد ليه ليه بقى تطرق السعا الى الضيق تبع واحد ليه يا ابني ابن ولا الشافعي حتى تبقى تبعه ولا مالك ولا احمد فلا تخرج عنه سبيل ضيق لو تبعت أحمد ولا تخرج عن كلامه أو الشافعي خليك مع أحمد والشافعي ومالك وابن تيمية والشوكاني والبخاري وائمه السنة وائمه الحديث وائمه الاعتقاد يا سلام الواحد يترك هذا كل هؤلاء يتركهم ويعيش خذ ورق أوزعها خذ ورق إلزقها خذ مش عارف إيه عرفت آخر شريط نزل لشيخنا اتفضل خد اللي شيخك بيجرحه مجروح بيعدله ياخد احنا راجعنا شعبة ياخي ياخد احنا راجعنا شعبه راجعنا مالك راجعنا البخاري راجعنا ابن معين فيما وثقه فيه عدل وجرحه صحيح عبد الفين ولا لا في معصوم جرحا وتعديلا اذا قال كلمة تقبل ولا يصح معارضه احد له هل لي كده إمام اذا قال وخرج من يعارض فلنعبده ولا نفتش ولا نفند لا البخاري قال لي خلاص هل سمعتم اماما من ائمه السنه عالما من علماء الحديث يوما ما عاد على الدار القطني من هجم ان يتتبع البخاري ويسلم لا يحاكم البخاري خالي اه انت يا ابو خالي بتحكي. هنا رواتي عن مدن بالعنعن خلاص يا جماعة بس انتم شوفوا الاولى ان رواتهم خلاص لكي يجب طرق اخرى صحية مش على شرطي مش مصحيحي بس سبب عندي تحليل السماع خلاص براء يا بخاري براء لكن بدون كده لا مش براء ان هناك قواعد محاكم وكايمي ولو كنت البخاري يعني سبحان الله يعني ما قال الشعب يقبل ما قاله مالك في ابن إسحاق ناخده ولا ما ناخدوش هناك أقران هناك كذا قد يحصل بعض الشيء عندنا قواعد الجرح والتعديل جرحك مفسر تعديلك هذا في أئمة ولم يعترض واحد على هذا المنهج إنما النهاردة جمع الدين كله في شخص في اثنين، في طائف ما الحق مع الواحد ده مع الطائف ما الباطل خلاف هذا الواحد والطائف سيروا بقى على بركة الله لنجذذ او بمعنى اصح لنؤسس جماعة وإلا تجديد ما كانت عليه الجماعة هو اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث على كل راسمية عامل من يجدد لهذه الأمة يجدد لهذه الأمة دينها. عبد الوهاب جدد ابن ثمية جدد بأصوله من عنده ولا أصول صبقة والله, والله والله والله ثم والله ما رفع قدر أحمد إلا اتباع أصول صبقة ولا رفع قدر شيخ الإسلام إلا اتباع أصول صبقة والله لو جاء شيخ الإسلام وابن حنبل بأصول مؤسسة لم يسبق إليها لقلنا إنها باطل هو أحمد رحمه الله تعالى واجه أعظم نحن بإيه يعني؟ جاب جديد من عنده أدلة أحمد علين القرآن كلام الله غير مخلوق جاب أدلة من عنده ما يرش أدلة عنده أحيا ما في الأدلة رد بنا في الأدينة شيخ الإسلام لما رد على الفرق والبدع الرواطد في بناج السنة على الصوفية على المعتزله على أهل الاتحاد والوجود ما فارشي أبدا قبرية جبرية نخل فيه لعب بهم لعبا والله وهو رجل واحد رجل واحد قام بجهد بجهد أمة فالرد على اهل الباطل ما الذي قواه ومتنه ما الذي احيا ذكره وأمات معتقد هؤلاء حق اتبعه ولما كانت أصول الحق واحدة خلاص. لهذا انت في يوم الايام تقول النصارى عيسى مش على الحق مهما قال لك ان محمد ليس على الحق ان قولة عيسى ليس على الحق تعني ان محمد ليس على الحق على طول ان كذبت عيسى فقد كذبت محمد كذبت قوم نوح المرسلين تبدو ولا رسولها المرسلين. كذبت عاد المرسلين إن تكذيب رجل من أهل الحق حينما قعد الحق تكذيب للحق أي مكان وفي أي عصر كان ومصدقا لما بين يديه من التوراه وأنت تصدق ما بين يديك من الكتاب والسنة وسبيل اهل السنه والجماعة هذه أخوان أمرات حق علمات حق عدم المخالفة والشدود جماعة لا تخالف جماعة النبي وصحبه جماعة تتبع مطلقا باطلاق دون قيد احنا اللي فينا القيد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بدون هذا القيد بدون قيد والذين اتبعوهم باحسان تب ليه ما قلش هم بإحسان هم على الإحسان أصلا هم على الإحسان إحسان القول إحسان العمل الإحسان الاعتقاد هم على الإحسان إنما من بعدهم هو الذي يحتاج إلى هذا القيد شيخ الإسلام إلا بإحسان أحمد إلا بإحسان فلما وجد الإحسان لاحق بالركب هذا هو الإحسان إنت الآن نفس المفأل فاحضر يا أخي ان تفهم حتى منهج الرسول جمع من خلال جماعة او من خلال حزبية. نعم قد يوجد هذا ولا كناه هذا منهج الرسول جمع بيقولوا بيعيروا بيسووا إنما يوفقونه إنما إذا جاء يخالفونه لو أعناق هذه النصوص وصاروا يأتون بالمتشابهات. عايز تعرف الحق لا تعرفه من خلال جماعة غير عرفه من كتب هذه الجماعة جماعة الرسول جماعة من خلال علماء هذه الجماعة. لما تعرض حق من خلال هذه كتب علماء بدون تاسيس ما عندنا تاسيس عندنا تجديد ما عندنا تاسيس خلاص انتهى ما في احد يؤسس لما نجدد نحيي من درس ولهذا كان الشيخ ابن باز رحمه الله أول اول ما يجي كتاب التوحيد يشرحه يقول وهذا كتاب التوحيد للامام المجدد لمن درس من الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هكذا يقول في كل مقدمه ما كان يسخر محمد بن عبد الا بهذا يقول هكذا دائما مجدد صح مجدد عاد الشرك الى الجزيره فجاء ابن عبد الوهاب وجدد, وجدد كان جماعة من ابن عبد الوهاب جماع ابن بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انما اخرج الكتب واخرج المراجع واخرج الدعوه ودعا اليه وهو واحد فنفع الله به امه وتحولت دعوته إلى دولة ولازالت آثارها الطيبة إلى الآن وما ابن باز وابن إبراهيم وهؤلاء إلا حتى من حسنة ابن عبد الوهاب حينما قعد لهذا المعتقد وهذا المنهج الواضح البين في الجزيرة وصار يتلقاه أبناء واحفاد من بعده وائمه الدعوة حتى دونوا وبينوا للناس دين محمد صلى الله عليه وسلم يبقى العجلة مشية اركب مع هذا الرتب ولا تتخلف ولا تلجأ الى مضايق وحواري خليك على السريع سريع رايح جاي مئة متر اوعى تدخل الزؤال اوعى تدخل الحواري فانك ستحاكم امنيا وشرعيا صحيح شوف حتى سبحانه يعني هل حتى بنكسل امني مثلا الا نحن احنا نحاكم لا الا الامن نحاكم وإلى الشرع كما نحاكم يعني لا لا ربحنا دنيا ولا ربحنا دين انما الطريق واسع والله واسع والله واسع يقول لك تفضل ولهذا ما مساء كمين تجري ولا تمر عليه حتى لو انت مخالف تمر كده ممكن لك تفضل واثق من نفس نعم وأيضا فقولوا وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم أي ليخفف عنكم بعض الأوثار والاغلال فاتقوا الله وأطيعون إن أول الله أول ربي وربكم فاعبدوه أقول كمان ولا كفاية كمان. هذا طبيعة الرسل وهذه طبيعة دعاه الرسل يأتون بما يخفف عن الناس وهذا يوافق مقصد التشريع العام في كل أمة اما من يطرق ما فيه التخفيف ليوقع الامه بما فيه الضيق والتشدد فليس هذا من منهج الانبياء منهج الأنبياء منهج سهل يسير حتى لما شدد على امم سابقه فبسبب اعراضهم وعنادهم شدد الله عليهم اما اصل التشريع في كل شرعه التخفيف مراعاة القدرة. مراعاة القدرة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم تخفيفا عليكم تخفيف بعض الأصل والأغلاق ولذا جاءت شريعتنا فخففت الكثير والكثير اعتقاد خفيف اعتقادنا لو تشوف كتب آل السنة والجماعة لو مات ببتدع يردون عليه فتجد اعتقادنا ايه يعني اعتقادنا اعتقادنا ممكن ورقة زي ما الحميدي حط السنة للحميدي ورثين وراء من جذين حط الثوري سفيان الثوري السنة حطها تلتين صفحة السنة تلتين صفحة لو ما حصل فيها من الردود العقيدة سهلة جدا العبادة سهلة جدا العمل المعاملات سهلة جدا كل اللي في السوق هذا من مخالفات من صعوبة في فتوى البيع وكذا في فتوى الطلاق كل درجة للمخالفات والأفل سهل جدا أي مسار سهل جدا جدا فهذه الشريحة سهل فالداعية الموافق الذي على منه جرسونة الجماعة هو الذي يعمد إلى التخفيف يعمد إلى التخفيف إلى التخفيف عليه على وفق النص لأن النص نفسه لأن النص نفسه تخفيف النص نفسه تخفيف فالتشديد على الأمة إرهاق الأمة تكليف الأمة بما لا يطاق هذا ليس من منهج المرسلين وليس من منهج الأنبياء ولوحيل لكم بعض الذي حرم عليكم وجيتكم بيات من ربكم ربنا لا تؤخذنا إن مسنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا كما قال سبحانه وتعالى في آيات الجهاد بعد أن قال يا أيها النبي حسبك الله من تبعك يا أيها النبي حارب المنع على القتال قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ايه بعض فيكم منكم 100 مصابرة تغلب 200 وإذاكم منكم 1000 يغلب 2000 التخفيص. هذا تخفيث من الله سبحانه وتعالى فالشريعة شريعة التخفيث والداعية ليس الذي يحسن التشديد وإنما الداعية الذي يحسن دلالة الأمة على ما تستطيع على ما تستطيع نعم إن الله ربي وربكم تعبدون وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له وطاعتهم وهذا هو الصراط المستقيم الذي من يسلكه اوصله الى جنات النعيم فحينئذ اختلفت احزاب بني إسرائيل في عيسى فمنهم من آمن به واتبعه ومنهم من كفر به وكذبه ورمى امه بالفاحشه كاليهود كل دول خارجون عن هدي الموصلين الذين له عيسى ورفعوا رتبه النبي الى رتبه الألوهية والذين انتقصوا عيسى فرموا امه بالزنا فعيسى عند اليهود ابن زنا وعند النصارى الله وعندنا نحن كما قال عن نفسه عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا لهذا حذر النبي الامه من هذا الاطراء لا تطروني كما أطرط النصارى ابن إنما انا عبد فقول عبد الله ورسوله وتبدأ بس سلسلة النبي جاء عيسى جاء موسى جاء إبراهيم جاء بالبينات والهدى لكن ماذا صنع الناس شيالة هل امنوا جميعا او كفروا جميعا أو تقاسم الناس فيه تقاسم الناس فيه يبقى هذه سنة كونية تكون في كل نبي وتكون في كل داعية لا يمكن تجد داعي على وجه الأرض يستمع عليه الناس ولكن من بصره الله بالحق دله على اهل الحق ومن كان في قلبه زيغ طمس على بصيرته واعمى فلا ينفذ الحق الى قلبه بحوائل كثيره جدا تحول بينه وبين معرفة الحق طيب ماقف عندي فلما